صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ يوم ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ فَسَرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال أخسأ فيها لا تكلمون، قال خسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا آمنا فأغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صفر أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل, فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انكم